الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونسوق إليه ونعوذ بالله من سرور عن فتنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا نضل له ومن يغلل فلا هادئ له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له وأشهد أن محمد أنه أفته ورسوله اصطره الله تعالى قيل ليس ساعا في كثيرا ونذيرا وجاء لي الله باذنه وصراطا منيرا ابلغت رسالته واتت الامانه ونصح الامه وجاهدت في الله حق جهاده فصلى الله وسلم عليه وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان واخلاص الى يوم الدين اما باب ايها المسلمون فانه لا يخفى ما وقع فيه كثير من الناس من الانزلاق في هاويه الفتنه التي لا يخشى عليه وحده منها لا من يخشى عليه وعلى غيره كما قال الله عز وجل وقف في فتنه طيقا الذين ظلموا منكم خاصه واعلموا ان الله شديد العقاب ان الفتنه التي اعنيها هي فتنه النساء الذي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ضربت ماتي فتنه اضرها للرجال من النساء انها فتنه وقع فيها من وقع من اراد للنار حتى تدافروا الهواء واميت بصائرهم فانطمت ابصارهم حتى صاروا يتكثرون النساء في الشوارع والاسواق تغسل وثقيل وهمس ورطم لنفاس يتخططون خطط اشواء فانهم لا يرون الناس حولهم او كان الناس حولهم ذهاب من لا من البشر لان هؤلاء سكارى الشهوه مستهترون بالاخلاق متهاونون بالمحرمات غير خائفين من الله انت وجل ايها المسلمون إن الواجب علينا ونحن أمة مسلمة أمة محافظة على الأخلاق والفضائم إن علينا ونحن في هذه الصفة أن ننكر هذه الأعمال من أولئك ننكرها لأنها تنافي صفاة المؤمنين بالله واليوم الآخر ينكرها لانها وخيره الى البناء الذي قام الله فيه ولا فطر بس الى انه كانت فائته وتافهه ينكر هذه الاعمال لانها اختلال بالامن واثر للخوف والسعر والفوضى ان اعظم امن يامله الناس أن يأمنوا على أعراضهم كما يأمنون على دماؤهم وأموالهم وإننا إذا فركنا الباب لهؤلاء السفلاء إذا فركناه مكتوحا فتوا فلا نأمن على أعراض بناتنا وأخواتنا وأهلنا إننا ننشرها لأنها سبب للعقوبة العاكرة والإثم بشار الآخرة واثمعوا قول ربكم جل ذكره وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مسر فيها ففتفوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تجميرا وقال سبحانه حين ذكر ما يتجلبه عباد الرحمن ومنه الثلاء قال ومن يفعل ذلك يلقى أثانا يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلط فيه مهانة أيها المسلمون إن هذه الأخلاق التافلة والأعمال السيئة التي انحط إليها بعض الناس لم توجد في مجتمعنا إلا حين ضعف الدين وبعف الغير وانتشرت أسباب الفتنة انما مع قومي اين هم لو كان عند هؤلاء المتفسرين للنثاء المفتونين بهم لو كان عنده قوه في الدين ما تدخوا على اعراضهم ووقعوا في مهبط يربهم واشغلوا قلوبهم بذكر مخلوق عن ذكر الخالق قال الله تعالى كل المؤمنين يغطوا من أخطارهم ويحصلوا فروجا من ذلك أذكى لهم إن الله قبير بما يأثمرون وعما ضعف الغير فإنه لو كان عند هؤلاء المتتبعين للنزا المسلومين بهم لو كان عندهم قوة في غيرتهم ما تجرؤوا على فعل هذا وفتموا نساء إخوارهم ومواطنيهم إنما إلا مقتبى الأخوة أن يغار هؤلاء على نساء إخوارهم ومواطنيهم كما يغارون على نسائهم أو كثنهم وإني لسائل هؤلاء أيرضى أحد لهم أن تتبع امرأته أو اجنته أو اخته أو اخته أو أحد من نسائه اي ربا احد منهم ان تغاضى له اذن من هؤلاء من اقاربه اذا كان لا يرضى ذلك في اهله فكيف تسرع قولهم ان يفعل به في اهل غيره انني احذر هؤلاء المقصون ان يطلق ان يصلب الله على اهلهم من يفعل بهم مثل ما فعل اخلاق او ان يثاليا احد منذ اعظم منذ رجع فيه لهذا الداء وان اصاب الفكره فكثير منها وتايل الاعلام المسموع والمنظور والمقروء وتايل الاعلام المسموعه للراضي او مفكر والمنظوره ليس التراثيون والفيديو والمقروءات والصحف والمجلات فان في هذه الوسائل من ابواب الفكره ما هو معلوم لمن لمن تفتها واساله الله تعالى في هذا المقام ان يوفق القائمين على هذه الوسائل بما فيه خير امه وفاظها وان يبعدوا عن هذه الوسائل التي تكون هكامة بحيش حسب ما الله ان الذي تفور حما كان وبناءه في حيث حصل ما يغرم بها الله موثقهم لادعانا يضرنا ويضر اهلنا ومجتمعنا وانني بهذه المراسله كثيرا ما اسالوا عن اقتناء السلف جون وانني اقول ان السلف جون اليوم وحسب برامج شره اكثر من خيره. وضرره اكثر من نفعه. وقفره اعظم من سلامته. وانني انفق كل انسان ان لا يختنيه في بيته ما جام على هذا الوضع. ولكني عندما اريد ان اضع النقاط على الشروف فانني اقول من احتناه من أجل ان حله ان نشهد فيه ما هو باطل من اخبار او غيرها فانه لا تقبل وان من كان يشهد فيه كل ما هو راضي فانه لا يدون له ان يقتري هذا هو حاصل الجواب على هذه المساله الدقيقه التي عمر الناس اصحابها بما يقول من اثبات الفتنه فطائل الاغلاام المسموعه والمنظوره والمقروءه تتابع بين ايدي السماء من ذقوق والاء وتقول ومجلا في حقك والسلام تثير الشهوه وتعطق بالعاطفه وتلهمنا العشق ومن اثار هذه الخدمه العظيمه ما انعم الله به على هذه البلاد من صحه والفرات لكثرة المال وحسن الغجأ الغداء واستثباب الأمن والرفا فهضح الطلوب أكثر الناس فارغة وأبدانهم عاطلة ولهذا لا تكان تجد مفتونا في هذه الفكرة إلا أحد رجليه إن رجل آخر ليس له عمل يستغل به فيلهيه وَيَهْتَفُ بِرَفْتِ تِجَارِ الشُرَفَاءَ اهْوَى لا يَعْلَمُ وَلا يَتَعَلَّمُ وَلا يَعْمَلُ وَلا يَعْمَلُ عَمَلاَ خاصا وَلا فِي وَظِيفَةِ ذلِ حكومةٍ او أيدها تَسُودُ عَلَيْهِ الهَوَى فَأَوَابٌ وَاسْتَعْدَدَ لِلْحَفَاءِ بِعَذَابِ وَإِمَّا رَجُلٌ يُعْمَلُ فَإِنَّهُ مُضِيعٌ لِعَمَلِهِ غير مبارس بما يتركب على جضاعته من نتائج وقيمة وعواقب سيئة أما الرجل المؤمن الشريف الحادم فلم ينزل بنفسه إلى شفاة في الأمور وعرابلها وإن من أسباب هذه الفتنة ما يقوم به بعض النتاة من سلوك شاس في الملبس والمظهر وغير ذلك تلوك يحط بهن الى المتنى وينعى بهن عن نهج الثلاث الصالح تجد بعض النساء تخرج من السوق متبلجة بأجمل ما عندها من ثباث ثم تكثره بعباث رئيسة او قصيرة او مرفوعة يبرز ما تحتها من الثياب الجميلة فتكون بذلك كافية عارية ثباثها رباث لباس اهل النار على النبي صلى الله عليه وسلم فينسان من اهل النار لم ارهما بعد ونكر في في في لا الجنة ولا قرى متاء ان كافيا عاليا في النار لا تنمنا رؤوسهم فافنن في الفح المائله كربنا الكنك ولا يقدر ريحها وان ريحها لا يمت من مسيرتكذا وكذا وان من المثا ان تخرجي الى السوق متحليه بالذهب والثياب الكبيره وتمشي في السوق كاشفه يديها لتفتن من يراها وقد صار ليوكثر الله تعالى ولا رزقنا بارضهنن ولا منا يقتين من زينتهن ومن النساء من تخرج الى السوق متبجحه وربنا فثار اقوى الاصياف راتحه وانا عندها ثم ارا تمر بها احد يتهمه الا قد نبهه او كاف وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اجي امراه اقامت تقورا فلا تشهد معنا العشاء الاخيره وفي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم ان المراه اذا استحطرت فمرت بالمجلس فيا قدا وقدا يعني دامع ومن الماء ومن الندى من تخرج من السوق جبهه صافره تغطي وشارع بضاء رهيب لا يصفر ورطما يصفو جمالا ويصفر معائبه او تغطي وثار بضاء طفيق يحجب الوجه دائم فتجه عليه كتم ثقيه في حيث يورد مقاطع وجهها ومن الناس ومن النساء من تمشي في السوق تبهترا وتارضحى وتضاحك رفيقتها ان كانت معها وربما تقف على صاحب الدكان لحاجة او لغير حاجة فتسترسل بال كلام معه وربما تدعو بالشيء اعطني فذا اعطني فذا وهي لا تريد لكن لتزيد في ذلك الكلام معرفه لوكتم وقال الله تعالى لنساء النبي صلى الله عليه وسلم امها للمؤمنين واطهر واطهر النساء غربا واعاد منهن مواقف الفتن قال فلا تحطعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض ايها المسلمون ان الواجب علينا ونحن امه مسلمه امه محافظه حيث الاخلاق الفاضله وتنثر الدرجات العاليه ان علينا ان نحضر البتن وان نسعى جميعا في القبض عليها واذا لا في الصالحه على كل منا ان يرضى بنفسه عن تفاصيل الامور واراده الافضل عرا كل منا ان يكون عنده ايمان يمنعه من انتهاك حرمات الله على كل منا ان يكون له غيره يحمي بها ويحمي اهله عن الفتنه على كل منا ان يقدر المسؤوليه وواجباته والعامه ويحافظ نفسه على قام بهذه المسؤوليه على وجه يرضي الله وابرئ به الذمه على كل من ان يتفكر دائما قول الله عز وجل جاءت الذين امنوا قول ان كن تسقموا لكم نار وقودها الناس والحجار عليها ملائكه لا يغتابون الله أمره ما امرهم ويفعلون ما يمرون على كل منا ان يتفكر قول نبينا صلى الله عليه وسلم كلكم راع ومسؤول عن رعيته الامام راع وهو مسؤول عن عرأيته وطل في اهله راع وهو مسؤول عن رعيته والمرأة في بيت زوتها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها والخادم في ناج سجده راعٍ وهو مسؤول عن رعيته فقل لكم امرا وقل لكم مسؤول عن رعيته فيقول فينها المسجمون نارك وأعزوا لهذه المسؤولية جواباً يكون ثواباً فاندون به إذا وقفتم بين يد لله عز وجل أقول قولي هذا وأستغفر الله علي ولكم ولكافة المسلمين من كل دمس فاستغفروه إنه والغفور الرحيم الحمد لله على اكتابه وأشهره على توفيقه وامتناله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا تريك له في ألوهيته ورقوبيته وسلطانه وأشهد أن محمد عبده ورسوله المعيد في قرآنه أدعى إلى جنته وإرضاه صلى الله عليه وعلى آله وآله وأصحابه وأهله وأهواله وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها الناس فإننا في هذه البلاد سقينا هذا العام مرتين ولكن الله بحكمته منع المطر فلما أيشها المصغون انما هو قادر على كل شيء انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون إن انما هذا على غني الجواد الحليم انه واق الفضل والمغفرة وانه عزيز الحكيم ان هذا المنع الذي اقترته حكمه الله عند وجب لا بد ان يكون له سبب وان السبب في ذلك ما دل عليه كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم على وقوع عدم التوبه وعدم الرجوع الى الله وعدم التقيه تقيه ما في نفسه واهله وعمله لو اننا فقمنا الى الله عز وجل ورجعنا الى الله رجوعا حقيقيا صادقا ما كان الله تعالى بيمنع عنا المطر والقروض والله عز وجل عن نوح عليه الصلاة والسلام وهو أول رتل قال لقومه واتعفروا ربكم إنه كان غصارا يرسل السماء عليكم مدرارا وقال أحبود لقومه وأن اتعفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرانا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا المجرمين فتوبوا إلى الله أيها المسلمون توبوا إلى الله وانظروا هل كنتم بما أرجب الله عليكم من جفع الزكاة والإنفاق الواقب للقرابات وذوي الحاجات هل ان كنتم قمتم بما اوجب الله عليكم من الفرائض جماعة في اوقاتها قمتم بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر هل تركت ذلك ثم حرم الله عليكم من المعاصي اذا قمتم ذلك فابشروا بالخير وابشروا باجابه الدعوه وعلموا انه من الموانع المحيقه عن اجابه الدعوه أن يكون الإنسان آفلا للزباة أو آفلا لكثب عن طريق محرم من الغش وغيره سواء كان ذلك غشا في الوظيفة وعدن قيامه وعدن قيام فيما يجب فيها أو غشا في البيع والشراء أو في الأعمال والصناعة كل ذلك يكون كثبا محرما إذا أكله الإنسان يقوم بدعاء لمن قام لمن لمن اجابه دعوته ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال حين بكر الرجل يقير السفر اشف اخضر يمد يديه ربنا يا رب يا رب قال النبي عليه الصلاه والسلام ومطعمو حرام وممنو حرام وغذي في الحرام فأنا يستجاب لذلك ذكر الرجل يضيل الثقر واثقر من أفتاب إجابة الزعى يمد يجيني إلى الله عز وجل ومد يجيني إلى الله من أفتاب إجابة الزعى يقول يا ربي يا رب ملتجرا إلى ربه عز وجل ومالتجاه إلى الله من أفتاب إجابة الزعى ولكن منع من اجاده الفوا مع هذه الافعال انه ياكل الحرام ويلذ بالحرام ويتعدى بالحرام فاقلقوا مقهوركم ومنهوبكم ومن دخفكم ونستنكم وجميع مفاتلكم من الحرام حتى يتوفر لكم الدوام اجاده الفوا قالوا ايها المسلمون ان خير الحديث كتاب الله وقاهر هذه محمد صلى الله عليه وسلم وصف امور محتداها واننا قلنا محتدا في دين الله فقط وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار وعلم ان الله امر من آمر تداه فيه بنفسه فقال جل من قائل عليم انَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى عَبْدِكَ وَنَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى عَبْدِكَ وَنَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ اللَّهُمَّ زِدْنَا مَحَبَّتَهُ وَاخْضَعَاهُ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا اللَّهُمَّ تَوَلَّ عَلَى مِلَّتِهِ اللَّهُمَّ احْصُرْنَا فِي ظِلِّ رِضْهِ اللهم ادخلنا في شفاةه اللهم اكتنا من حوضه اللهم اجمعنا به في جناف النعيم مع الذين ونعمل عليه من النبيين والسيطين والشهداء والصالحين اللهم ارضى عن خلفائه الراسدين وهو ابو غسل وعمر وعثمان وعليه افضل اصباع المرسلين اللهم ارضى عن اولا به وعن دوجاته امهات المبنين وعن صحابتي اجمعين وعننا معهم من النك وقربك يا رب العالمين اللهم اجعلنا ممن استمع وانفعه اللهم اجعلنا ممن استمع وانفعه اللهم اجعلنا ممن استمع وانفعه اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه يا رب العالمين اللهم إلا نسألك أن تجعل صراتنا هذه كفارة لسيئاتنا ورفاة في درجاتنا ومقذبة لنا إليك يا رب العالمين اللهم إلا نسألك بأننا نفهد نسأل أنك أنت الله لا إله إلا أن أن أحد الصمت يا ذا الجلال والإكرام يا حيو يا حيو نسألك اللهم أن تغفر ذنوبنا اللهم رفل ذنوبنا فاصبر عنا سيئاتنا اللهم لا تحرمنا فضلك في ذمائنا اللهم اصفنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم اصفنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم اصفنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم سقيا رحمتك فاصقيا بلاء ولا عذاب ولا حزن ولا غرق اللهم انه لا يقضي الخير الا ان ولا يضر ولا يضر الا انت ولا يكشف الغم الا انت سبحانك فآتنا افائنا ووفقنا للخير واقض عنا من الضر ما يكشفه الا انت يا رب العالمين اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا يا رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين بسم الله ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينها عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله عظيم يذكركم ولا تيسروا الايمان بعد توكيدها وقد جاءكم الله عليكم ثقيلا ان الله يعلم ما تفعلون واقرنوا على عظيم جميل يظهركم واشكروه على نعمه هي يقذكم ونكر الله أكبر والله يعلم ما تقلق